قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلمين كإذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن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 من الصفا والمروة من شعائر الله فمن حد البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 كَتَبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أدمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وتصرف في الرياح والسحاب المسخّر والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء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 هُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاح عليه ان الله غفور رحيم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَاءَ تُوَلُّدُهَا كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَن وال نبينا وأت المال وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضضاء وحين البأس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 ولكم في القصاص حيات رياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 يرْضَى اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بَلْ يَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم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 تلك حدود الله فلا تقرروها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم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 إن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه دهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتيقّا أرضات الله والله رهف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاب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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَطِيئًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا قَتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمْ مَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّهُمُ الْبَأْسَ وَالْضَرَّ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 فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان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 إن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 وإذا طلقتم نساء فبلغ ما أذلهن فامسكوهن بمعرف أو سرحوهن بمعرف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَالَ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاضر والدة بولدها ولا مولود الله بولده و على الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراضٍ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 الله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما ما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم علِمَ الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تُوعدهن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 ومتعوهن على عَلَى الْمُوسِهِ قَدَّرُوهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَّرُوهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُم مِّن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فريضة فنصف ما فرضتم فنصف مَا فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَادَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَادِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ ضَيْرًا خَرَادٌ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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوا تُبال الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني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 ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم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 ولو شاء الله ما قتت ولوكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يات يوم لا بيع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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وأعلم وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سمابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ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 ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة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 نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ضرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت.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 وَمَا للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء الله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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأمهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 قولتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 وَأَسْتَشْهِدُوا شهيدين مِن الرِّجالِ كُمْ فَإِلَّا مَن يَكُونَ رَجُلًا فَرَجُلٌ وَامْرَأَةً مِمَّن تَظْلَعُنَّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَظْلَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يبشها ذا إذا ما دع ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقساط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره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 نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين